俺は俺の目に留まらないよう ع し ل خ س ا ر ة خسارة، والوقت ي ت ب るか ل 俺は俺は俺の目に留まらないようにしてるから俺は俺は俺は و ا ل ف ر ح مستل دون عيني ستاره والباب من دون المحب يزكر و ا ل ف ر ح مستل دون عيني ستاره والصاحب الليله ا ل ج م ي ل ة تنكر خ ل الهموم تشن غاره وغاره, غارة وغارة خلال يسهل كل ابغى لاجرفي قافي وفيها ذكر للي يبي رزق يجيه ب غ ز ا ر ة في طلبته للرزق ب و ل نهاره تار ا ل غ ن ي ة اللي مع الصبح ذكر في طلبته للرزق ب و ل نهاره هاتوا لي ا ل ف ن ج ا ل من دون سكر زيدوا علي يمن ى المراره مراره ماذيب نقص ج عالمراره م ر ا ر ة حظي العثرات ا ل ق ر ا د ة تهكر والوقت يتبع ل ل خ س ا ر ة خ س ا ر خسارة, والوقت يتبع للخسارة خسارة